وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة وفي الشات من الضباء شات يأتي مالك مرة أخرى عن هشام بن عروة عروة بن الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في في إيش بقرة البقرة من الوحش بإيش ببقرة من الإنسي نعم وفي الشات من ايش من من الضباء شات اي من الغنم يكرر مالك رحمه الله الاثار عن السلف على ما سياتي ايضا في اخر كلامه ان في النعامة بدنا طالما سمعت بذلك لماذا هذا عمر رضي الله تعالى عنه وهذا عروه بن الزبير ويقول مالك سمعت طالما سمعت ان في النعامه بدنا يب هؤلاء الخلفاء وكما جاء عن عثمان وعن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا انهم قضوا في النعامه ببدنا وفي بقر الوحش ببقر انسي وهكذا ليؤكد لنا ان قوله سبحانه فجزاء مثل ما قتل من النعم ان الجزاء هو عين المثلية في بهيمة الانعام وذلك كما عليه الائمه الثلاثة مالك والشافعي واحمد خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله فسر المثلية هنا بالقيمة قال كل من قتل صيدا نظرنا كم قيمته ونشتري بتلك القيمه ما تيسر من بهيمه الانعام بدلا من هذا الصيد اذا الإمام ابو حنيفه رحمه الله يعتبر القيمه هي الأصل في جزاء الصيد والائمه الثلاثه يعتبرون ايش المثليه من بهيمه الانعام قد يختلفون في نوعية المثليه وهي مناطج اجتهاد الحكمين وعلى ما سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالحمامة وفي البيض وفي غير ذلك فهنا يأتي مالك رحمه الله بالنص عن عروة بأنه قضى في البقرة الوحشية مقابلها إيش بقرة إنسي وهناك كما يقولون بقر وحشي وبقر إنسي وحمار وحشي وحمار إنس حمار الوحشي هل يقابل بحمار إنس ليس من النعم المرد بالنعم أكلة اللحم وهي الأصناف الأربع الإبل والبقر والغنم وتشمل الماعز والدّق والضأن، فإذا بقر الوحشي وحمار الوحشي كل فيهما متقارب الخلق وفيه ما يقاربه من بهيمة الأعماش البقر. نعم. وفي الشات من الضباء شات تقدم لنا أن عمر قضى في الغزال بإيش اللي المتسابقين قضى فيها هو ابن عوف بكم بعنز اذا الغزلان قسمان صغير غزلان وكبير يقال له إيش الضباء فهناك عن عمر وعبد الرحمن بن عوف قضى في الغزال وهو الصغير بعنز وهنا مالك يروي عن ايش عروه بان الشات من الضباء اذا الضباء أكبر من ايش من الغزال قضى فيها بايش بشات والشهات من الضان والشات أكبر من ايش من العنز اذا في هذين الاثرين دليل لمالك او عمل من ان بهيمة ان الصيد له مقابل مثل ما قتل من النعم مع تفاوت المثلية في الحجم فهذا جنس غزال وظباء صغير وكبير فيه مثلية من بهيمة الانعام ما يقابله ففي الغزال عنز وفي شات الضباء شات من الضأن في مفارقة ولا لا في تفاوت